وإن الشوق له غليل ذلك لشجن بسم الله الرحمن الرحيم ओम् श्री lago por وإن... ما <تصفيق> <تصفيق> اله الا الله لا الله والله اكبر قل لله الحب لا لا, لا, لا إله إلا الله, الله. لا والله يا على علاقات ومضات كده احنا على نار الله لا إله إلا ال هذا القرآن لولا هذا القرآن وَقَالَ وتيمنا رحمة ربك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هاشد <أهن> لله قَطَّمْنَا دِلَهُمْ مَعِهِمْ أُمَّةٌ إِلَّا بِكَانَ لُقَطَّمْنَا ما تؤبك خير واحدة نذا لمن رحمه الله عليك وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدني والآخرة وإن ربك للمتقين عند ربك للمتقين. الله أكبر. <تصفيق> الله الرحمن الرحيم ان ذا ابو لتديد وَهُوَ اللَّطِيفُ الْوَدُودُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْوَدُودُ ذُو العرش اللَّهُ أكبر to aspire. الذين كفروا في تكذيب والله من اذهب <تصفيق> انا <تصفيق> أنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله D mm -hmm. ولهو قرآن مجيز Allah <laughs> Allah <laughs> وما له من قوة ولا ناصر وسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وسلاء أروج أيوان أروج ذات الصدع إن غولك أورثك وما هو بالهدي إلا ضم قيد واعيد قيد صلى هيلن سافرين صلى فنخل الكافرين أمهلهم رويدا عزة سيدنا عزة سيدنا عزة سيدنا موسیقی موسیقی موسیقی Oh! لا يعلم والله. هذا النبي. لا يعلم عم لا يعلم الله. الله. الله. الله. ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر Merci. <laughs> Merci. Eddie, <laughs> إن تجاربنا فلا Oh, my God. قُرَّنِ اللَّهُ الْحَمْدُ بِاللَّهِ سلام يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا تسرعوا بما يئذ الله الله بسم الله الرحمن الرحيم الله وَاَللَّهُ وَيَا أَبِي أَمَنَ إِنَّ مَن ظَلَمَ آمَنُوا إلا الذي لآله وعمل صالح وترافق وترافق وترافق بالحص وترافق بالصد. وتولى قوضك أذركك من الله يرؤ ما من رعين ويل لكل مبتل مبتل مبتل الذي جمع ماله وعدده يكتب أن فَأَيْنَ <تصفيق> الْمَلَأُ الَّذِي لَأَمَنُوا مِنَ <وعارموا> الصَّالِحَاتِ وَالتَّوَاصُ <تصفيق> <تصفيق> الله الله. <تصفيق> ما ينبذل في القطن ولا أدريك ما القطن لا الله عُذْرًا كَرَامُ إِن لَّذَا وَأَغَاهُ صَدَى يَوْمَئِذٍ مَّدَدَ الرحمن الظقيل ألم ترى كيف فعل ربك بأفهاب الفيل لا حاجه يعني ما يهمش هل يجعل من الناس قريت الناس المرحلة التائم طيب تلع بذور nira til kuriked